عن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة اسري بي رجالا تقرض شفاهم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم